قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبؤكم بما كنتم تعملون